أما بعد فلما تعلكت اراده الله في العلم الكديم بظهور أصرار تخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباكرة بالنعمه الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التسوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وسلتم كمال المتلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمه فهو القمر تام الذي يتنقل في بروج ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروج وقنقنت الاقدار الازليه بما قدت وازرت من سرياد النور ما ازرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الاصاب بالفاخر والارحام الشريفه طاهرة حتى برز في عالم الشادة بشرا لا كالبشر ونور الحير كان دوره وبهر وبه فتعلقت همم الراكب لياد الحروب يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من رجاء بذلك النور معروف وإن كانت الأنسل لا تفي بعشر مرشان ذلك الموسوب تشويكا للسامعين من خاص المؤمنين وترويها للمتعلقين بياد النور المبين وإلا فأنا تعرب الأكلام أنشون خير الأنام ولكن أزني لا تنوين ما أفيته من سيال أشرف المخلوقين وما أكرم الله في, في مولده من الفن الذي أم العالمين وبكيت رايته في القون عَلَى على أمر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الأجرة الكريمة ولا يتشوك إلى السمع يوصع في العظيم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامح وَالسَّامِعِ والتكلم والسامح فيدخلان في شفاة هذا النبي شافع ويتروحان بروي ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. الله While the ne